تشكي ونين الجرح ويقول لنا سم سود الغموم اللي بقلبي توطى حسن كتاب صفحات أمسام ذي الغم حال الهتم اللي همومة تحدى وجرح الكلام اللي بذا تتكلم رسال فيها حروف المعانات وفيها كثير من العناء كم من وكم بعيونهم ذنبا وماضي خطايا وبعيونهم ليل من صيحي يمّا والموجع خفايا ودموعينها بالمعاني تهلم يما حنانك والغلاء وين بالقام يمكن جروح الامس تشفى وتلتم سوا سوى يكبر معي والله بالحال يعلم يما نطقت حروف يما ومعنى لكن صدا يما بصوتي تلاتا انا اليتيم اللي تعنا بدنيا لعا معا الايام والقلب مهتم وينك يبا ما عدتنا الهم اكوا يبا, يبا يبا يليت لقلبي فهم تدري بهذا الحال والحال ما ما بين حزن في عرقي مع الدم أبي وخوي اللي من الناس هو وبي بعدي خضي وبي لي بعد عم لي سواب الصبر باخذ مزايا دم الجروح اللي قلبي ترنم طفل وبكبر واخذ الجرح والآه واشكي ونين الأمس واقول لا لواب أكبر وأخذ الجرح والله وشكي وني